أُم جلَ مِْهَا زَوجَهَا وَأَنزَل لَكُم مِنَ الأنعامِ ثمَمانةَأَزواج يَخْلقُكُمْ في بطُونِ أَُّ هااتِكُمْ خلَلْقَم مِن بعد خَلْلقُ خَلقَم منِن بعد خَلْقٍ فيِي ظُلماتاتٍ ثلاثَث ذَِكُم الله رَبّكُمْ له المُلك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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُلِيئًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا يَضِلُّ عَنْ سبيله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 ذالك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا ابو الى الله لهم البشره فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 لَهُمْ غرَفُ مِنْ فَووقِهَا غُرَفَُّ بَنِيَةٌم تَجرمٍن تَجر مِن تَ تحتهَا الأنهَا وَعددَ اللهَّ لا يُقْمِفُ اللَّهُ المعَادَ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 أُلائكَ فِي يَضَلَالٍ مُبين اللهَّهُ نََّ أَحسَل الحَدفِ كِتاباب متَشابِهم مثَانتَقُشعد تَقُشعِضُ مِنْه جلود الذينَا يَخْشَونَ رََّهُم ثَُّ تَللُ جُلودُهُم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهديه به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم, لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً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 قل الا فرايتم ما تدعون من تون الله ان ارادني الله بضر هل هن هل هن كاشفات ضري او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 فَيمس كَُّك قَضَ عليهلَيْهَا المَوْتَ وَيرسِن الْأُخْرى إلَ أَجَلم مُسََّا إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ لِقَوْمةَ فَكررُون أَمِ التَّخَذُوا مِنْ دُون اللهِ شُفَعَ قُلْ أَولَ كانَانوا لا يَيممكُونَ شيءَيْئو وَلَا يَعقِلون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 نَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلًا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَلًا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ اللَّهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كانوا يكسبون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 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَم تَقُولُ النَّفْسُ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن, وإن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ أُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ غُفِرَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أعلم بِمَا يَفْعَلُونَ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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَرَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ سقََّينَاتَّ قَوْرَبَّّهُ إلى الجََّةِ زُمَرَا حتىتَّهَا إذَا جَاءُهَا وَفُتِ حَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُم وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَابٌُ عَلَيْكُمْ طَبتٌمْ فَدَخُلُهَا خَالِدِين.